سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أفوسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم ومين يغفر الذنوب إلا الله، وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَاءكَ جَزَاؤُهُم مغفرة مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله الحمد لله رب العالمين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 ربكم وأسلموا له من قبل أيه يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أيه يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتًا ضَغْتًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ